ومعنى يعبدون يوحدون،, يوحدون فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته فقل أقول أصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربه فقل أقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيم والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وهو ثلاث مرات الأصل الثاني أركان الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله وحج الحرام, بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه ومعنى شهادة أن محمد رسول الله ضاعته فيما امر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن يعبد الله إلا بما إلا شاء الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب من ذرية اسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لا خير إلا دل الأمة عليه والشر إلا حذرها من. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبه. والدليل قوله تعالى. الناس إني رسول الله إليكم جميعا الأصول الثلاثة وادلتها يسعد اخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم الأصول الثلاثة وادلتها بصوت القارئ ياسر سلامة جزى الله قارئنا خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الاصول الثلاثه وادلتها تاليف شيخ الاسلام محمد بن سليمان التميمي بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي سنة إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّرِّ قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى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 أن من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرين ولو كانوا آباءهم أو أبداءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات, ويدخلهم جنات تجري من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 وهو إفراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا <تصفيق> الاصول الثلاثه فإذا قيل لك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 وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاتهم سموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وأن المساجد لله فلا تدع مع الله احدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاته ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا لا يشرك عبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واثبتوا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان المرتبه الاولى فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو ومعناه لا معبود حق الا الله وحده لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي خطاني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى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 فتولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ودليل الشهاده ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُلَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ان عَلَى النَّاسِ ما الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ من سَبِيلًا اليه كفر فان الله غني عن العالم المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر المرتبه الثالثه الاحسان رقم واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شيء وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة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 فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن اماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبي رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهدر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وردك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك وغجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر. عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصل في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملاغ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهفدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين في مكه لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان والدليل على الهجره من السنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا ذل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي ذلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اننك ميتون وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصون والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى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 ومجزيون باعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى وقوله تعالى زعم الذين كفروا الذي يبعثهم قل بلى و لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون من الناس على الله حجه بعد الرسل واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على ان اولهم نوح قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح النبيين من بعده وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع او مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فَمَن يَكْفُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فِي صُرُحٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِمْ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والله أعلم تمت الأصول الثلاثة ترقبوا إصداد بسم الله الرحمن الرحيم يا, عبدال يا عبدالله صوت من أعلى قدر لنفسك أنك ترقبوا ما العمل الصالح الذي قدمت اجلت طرفي يمت داخل داخلك. تفكرت في أمرهم هوانكم وطول الأمين. سنرحل جميعا ونترك كل شيء إلا العرسل ولكنه افتحر المرحل وهز جوانح وأزال غشاوة على عيني عندما قال سنصلي عليه الظهر أخبر زمالك امتعى الحديث تأكدت أن الأمر جد لا هزل فيه وأن أيام عود الرحمن وقدر كان يحب بلاد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وأضع طفلة كالبد أسميناها بدور. بدور سألته يوما وهو يذاعب هل أنت حزين لأنها أتت بدور ولم يأتي بلا لحظات طويلة قاسة فيها الهموم اضمحلت الدنيا فيها ولم تستطع قدماي السيد سدت الطرق أمامي وأغلقت الأبواب في الوقت ولكن يترك هناك باب واحد لا يؤمن إنه باب السماء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك وفي هذه الليلة المباركة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته أسرع أبحث عن هاتف لأخبر ولاد أسرع مني الله على نعمة الإسلام ونعمة إنزال القرآن. سقط الضموع طويلة أما الآن ليس بل فرح بل فرح وفرح بل بدون اخرج اوراق التحالي وبدأ ايقار قلب الاوراق مرة اخر استرق النظر لي اكثر من مرة وعندما سألته هل هناك شيء وضع الاوراق على طاولته بدون مقدمات يوجد اشتباه بسرطان في الدم. لم اصدق ما سمعت هول الصدمة جعلني لا انطق وانا انظر الي تحدثت العيون وسألت كيف كيف؟, كيف بعد السلام على أجل تركت عيني تتجول في مساحة أرض جرداء، سكون مخيف صمت متواصل لا تسمع حديثا رغم كثرة السجنة إذتنا الناس من البنيان ما لم يسكنوه جامعا يأكلوه إبتل الناس من الكميان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طالب الناس من الآمال ما لم يجردونه ضع على الموتى إلى ما قدموا وحقوا اسعدوا اخوانكم في شركه شور للانتاج والتوزيع بالقاهره ان يقدموا لكم بدور بصوت القارئ ياسر سلامه جزى الله قارئنا خير الجزاء